عزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل فيه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 وَجَادَلُوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم, أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة علمن فاغفر فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات من اتق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم كفرو ينادون لما قت الله أكبر مما قتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج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 الحكم لله، فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء. إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ Tuzak ölü nefsim bima kaset, la zulmal yom, إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين يعلم خاينة الأعين يعلم خاينة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.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 وَاسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي يخاف أي يبدل دينكم أي يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد؟ وقال موسى إني عُثِب ربي وربكم. إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يصبكم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 الله إِن جَاءَنَا فَمَن يَنصُرُنَا فَمَن شاد وقال الذي امن يقوم وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم اني اخاف عليكم مثل يوم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم عليكم يوم التناد يوم تولون مذبرين ما لكم من الله من عاصم ومن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 كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتنعين وعيد الذين آمنوا كذلك كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاق وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة يرزقون فيها يرزقون فيها غير حساب <PTSD> ويا قوم ما لي ادعوكم إلى النجاة وتدعونني الى النجا ويا قوم لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى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 ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَصِيرٌ سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحادون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا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 كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعو وقال جهنم ربكم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يخفف عنا يوما من العذاب، يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أ ولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا بلا قالوا فدعوا ما دعاء الكافرين إلا في ظلم ولنا والذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينسى الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد أتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل هدى وذكرى لأولي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.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 قليلا ما تتذكرون إن الساعة لا آتية إن الساعة لآتية لا آتية إلا قريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فضل على الناس لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا يُفَكُّون كَذَالِكَ يُفَكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ كَذَالِكَ يُفَكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ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 ثم من علاقة ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغو ثم لتبلغو أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغو ولتبلغوا أجلا مسما ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون تَرَوْنَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرِفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغلالُ فِي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 شيئا كذلك يمل الله الكافرين ذالكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم توم تمرحون ودخلون أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبسمث فاصبر إن الله حق فَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا فَإِلَيْنَا وَفَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّنْ قَصَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاءت قضي بالحق وخسره نالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ عَيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْعِمُ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منه وأشد قوتهم وأثرا وأشد في الأرض فما سُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْوَيْلَةِ فَرِحُوا فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَمَّ رَأوْا فَأَسْنَأْ قَالُوا أَمَنَّ قَالُوا أَمَنَّ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا وَكَفَرْنَا بِمَا كُنْنَ اوِ هُمُ الشِّرِكِينِ أَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُ الْبَأْسَ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وخسر هنالك